وقالت اليهود أن صار نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يعفِر لما يشاء ويُعذِب ما يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين